بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات وأحييكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم سؤالات الصحابة مر بنا في الحلقة الماضية الإشارة إلى شيء من محاسن هذه الشريعة العظيمة فيما يتعلق بموت الإنسان وما يسبقه وما يصاحبه وما يعقبه من عناية بالغة بهذا الإنسان المسلم وأشرته في الحديث الماضي أيضا إلى موقفين سأل فيه الصحابة رضوان الله عليهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور تتعلق بالموت ونحوه أما الحديث الأول فهو قصة نساء الأنصار حينما طلبنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يخصص لهن يوما الحديث وفيه ذكر فضل من صبرت على موت ثلاثة من الولد وولدين وأشرنا أيضا إلى أن الواحد أيضا داخل في ذلك وأما الحديث الثاني الذي أشرنا إليه في الحلقة الماضية فهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في قصة موت عبد الله بن أبي رأس المنافقين وما فيه من موافقة القرآن الكريم لقول عمر رضي الله عنه في النهي عن الصلاة عن هؤلاء عن أئمة الكفر أما في هذه الحلقة فنحاول أيضا تسلط الضوء على بعض الأسئلة التي سألها الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم في هذا الموضوع أما الحديث الأول فهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه حينما ولد ابن النبي عليه الصلاة والسلام إبراهيم و فقد كانت ترضعه امرأة لأحد القيان الذين كانوا يعملون في المدينة ممن كانوا يمتهنون مهنة الحدادة فلما لم تقبله المراضع أرضعته تلك المرأة وهي امرأة أبي سيف القيم فزاره النبي عليه الصلاة والسلام أول ما ولد ووجد فيه نوعا من الضعف والمرض فأخذه صلى الله عليه وسلم وقبله وضمه وشمه ضمة الأب ضمة الأب الرحيم الحنون وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يرحم سائر صبيان المسلمين فما ظنك بفلدة كبده صلوات الله وسلامه عليه فأقذه فشمه فكأنه استأنس من أنه إن شاء الله يعني أنه سيكون إلى حال أفضل فغادر المكان ثم رجع بعد ذلك إلى زيارته مرة أخرى فوجد نفسه تقعقع ففاضت روحه أعني إبراهيم رضي الله عنه وأرضاه هنا ضرفت عين النبي عليه الصلاة والسلام ودمعت فالتفت إليه عبد الرحمن بن عوف وهذا موضع الشاهد من إرادة هذا الحديث فقال وأنت رسول الله يعني تدرف عيناك حزنا على موت ابنك وأنت رسول الله فقال ابن عوف إنها رحمة يا ابن عوف إنها رحمة ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام إن القلب لا يحزن وإن العين لتدمع وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون خذ هذا الموقف وننتقل إلى موقف آخر ثم نعود للتعليق على هذين الموقفين جميعا في حديث ابن عمر في الصحيحين أن سعد بن عبادة رضي الله عنه اشتكى فقام النبي عليه الصلاة والسلام في نفر من أصحابه يزوره فوجده قد أخذته غشية أي إغماءه فظن النبي عليه الصلاة والسلام أن سعد رضي الله عنه قد مات فقال أو قد قضى قالوا لا فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم قليلا فبكى بأبه وأمه صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أتبكي وأنت رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى لا يعذب على دمع العين ولا على حزن القلب وإنما يعذب على هذا وأشار إلى لسانه أو يرحم إذا أخذنا هذين الحديثين العظيمين الدالين على مكان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الرحمة والشفقة بأولاده بإخوانه أو أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين فإننا سنخرج بجملة من الفوائد وال جملة من الفوائد والأمور أيضا التي نحتاجها في واقعنا مما ربى به النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه قلوا وعملا فمن ذلك رحمته عليه الصلاة والسلام وإذا كان قد عليه الصلاة والسلام قد بلغت رحمته وبلغت شفقته لأبعد الناس فكيف بابنه وفلد كبده عليه الصلاة والسلام وفيه أيضا ما كان عليه الصلاة والسلام من رقة في القلب ورحمة لهذا الطفل الصغير الذي كانت نفسه تقعق كأنها في شن كأنها في قربة تحركها الهواء وهو يرى هذا المنظر لم يثمالك نفسه عليه الصلاة والسلام فأدركته العاطفة الأبوية أدركته العاطفة البشرية فبكى فاستغرب عبد الرحمن بن عوف فسأل فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذه رحمة يقذفها الله سبحانه وتعالى في قلب عبده فإذا كان الإنسان قد يرحم من هو بعيد عنه في النسب فما ظنك بابنه الذي هو من صلبه وفي هذا أيضا الحديث من الفقه والعلم أن الإنسان لا يعذب على هذا أعني لا يعذب ولا يؤاخذ ولا يأثم بوجود هذه الآثار من البكاء أو دمع العين ونحو ذلك إنما يؤاخذ إذا صاحبه تسخط أو اعتراض على قضاء الله عز وجل وقدره وهذا الموقف النبوي الشريف هو أكمل المواقف حيث جمع فيه النبي عليه الصلاة والسلام بين رحمة المخلوق والرضا بقدر الخالق لكما يذكر في سير بعض العباد أنه لما أخبر بموت ولده تبسم وضحك فقيل لما تتبسم وقد, وقد أخبرت بوفاتي فلذة كبدك فقال إني جمعت مرارة الحزن أو خلطت بين مرارة الحزن وحلاوة الصبر فغلبت عندي حلاوة الصبر فضحكت قال الشيخ رسالة بن تيمية وحال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أكمل حيث جمع بين رحمة المخلوق وبين الصبر على مقدور الله تبارك وتعالى وأنا حينما أذكر هذه القصة أذكرها لنستفيد منها ثائدة وهي أنه ليس كل ما ينقل عن بعض العلماء أو عن بعض العباد بعبارة أدق وعن بعض الصلاحاء وقد يستهوينا لأول مرة أنه هو الحالة الكاملة والفاضلة بل الأكمل والأفضل هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو موضع القدو والتأسي صلوات ربي وسلامه عليه قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومما يستفاد من هذه القصة أيضا أن الإنسان ينبغي له أن يقول مثل هذه الكلمة أو الجملة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم وهي إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن على فراقك يا فلان لمحزونون ويقف عند هذا الحد وقد دلت السنة النبوية على أنه لا يجوز أن يتجاوز الإنسان حدود الصبر على المقدور كأن يحصل خصوصا من النساء التي تغلب عليهن العاطفة أكثر فيحصل شق للثياب أو لطم للخدود أو نحو ذلك أو نياحة على سبيل التسخط نحو ذلك فإن هذا كله مما حرمه الله تبارك وتعالى بل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه من بقايا الجاهلية والإسلام يريد من أهله أن يكونوا, أن يكونوا بعيدين عن التشبه بأهل الجاهلية واكتفاء أثارهم ومن المسائل أيضا أو السؤالات التي وقعت للصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب باب الجنائز ما جاء في الصحيحين من حديد عباس في قصة الرجل الذي وقصته راحلته يعني ركلته حتى مات وقد كان هذا الرجل في يوم عرفه محرما لله تبارك وتعالى فسأل الصحابة رضي الله عنهم أو فذكر خبره للنبي صلى الله عليه وسلم بغرض الاستفتاء عما يصنع به فإنه مات محرما عليه رضوان الله تعالى فقال النبي عليه الصلاة والسلام كفنوه في ثوبيه ولا تخم نعم اغسلوه بماءه وسدر وكفنه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبية وفي هذا الحديث علم وتربيه ومن ذلك أن الـ الـ أن الإنسان إذا مات وهو محرم فإنه يكفن في ثوبيه ولا يحتاج أن يوضع له ثلاثة أثواب كما في الرجل أو خمسة أثواب كما في حال المرأة بل يدفن في ثوبي الإحرام وفيه أيضا من الفقه أنه لا يغطى وجهه كغيره من الأموات وهذا علامة يلقى الله عز وجل بها يوم القيامة وهذا نموذج أو مثال من الأمثلة التي جاءت بها النصوص من الكتاب والسنة أن أناسا يبعثون يوم القيامة في علامات يعرفون بها فالله تعالى ذكر أن المرابي يوم القيامة يقوم كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي يسأل الناس تكثرا أي ليس من حاجة يأتي يوم القيامة العياد بالله وليس في وجهه مزعة لحم كأنه هيكل عظمي يعرفه الناس بأن هذا رجل كان يسأل أو يشحذ الناس من غير حاجة وجاء في حديث اختلف في وصله وإرساله ورجح كبار الأمة إرساله أن الرجل الذي له زوجتان يميل إلى إحداهما أنه يأتي يوم القيامة وشقه مائل وكذلك أيضا جاء أو هذا الحديث يدل على هذا النوع من العلامات التي يعرف الناس بها يوم القيامة فإنه يبعث يوم القيامة ملبية وفي هذا فائدة وهي أن من مات على شيء بعث عليه كما جاء بذلك الحديث الآخر عن جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وفي هذا من العلم أن الإنسان من أعظم ما يمن الله تعالى به عليه أن يحسن له الختام نسأل الله لنا ولكم حسن الختام وذلك لا يكون هكذا بل لا بد أن يكون له مقدمات وحسن الختام لمن أراده وكلكم كذلك يريده بلا شك لا بد أن يسبقه عمل صالح لا بد أن تسبقه علاقة طيبة مع الله عز وجل ليست العلاقة في حال الرخاء بل في حال في حال الشدة بل في حال الرخاء والشدة وليست العلاقة الطيبة في حال الظهور أو الجلوة بل في حال الجلوة والخلوة يحفظ الله في سره وفي علنه في سفره وفي حضره في خلوته وفي جلوته في مرضه وفي صحته في سفره وإقامته يحفظ الله عز وجل بإقامة حدوده والبعد عن محرماته سبحانه وتعالى ولهذا أيها الأخوة إذا علم أن حسن الخاتمة قد يقول قائل ليست بيدي فنقول أنت افعل أسبابها أن تفعل أسبابها ومن أعظم أسبابها الاستقامة على أمر الله عز وجل حال الحياة قال الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون قال أهل العلم هذا التنزل والتبشير يكون حينما تفارق الروح الجسد أو يقترب انتقال الإنسان من هذه الحياة إلى الحياة الآخرة والله لا يخذل الله عز وجل عبدا استقام على طاعته سبحانه وتعالى في حال الرخاء ومن دلالات حديث ابن عباس المشهور في الترمذي تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة أن من أشد الشدائد التي يواجه المؤمن في هذه الحياة لحظة تنزع الروح لحظة مفارقة هذه الحياة لحظة الانتقال إلى الدار الآخرة فمن استقام مع الله عز وجل في حال الرخاء فإن الله تعالى يحسن له الختام ويتعرف عليه ويعينه على حسن الختام في الدار في قبل أن ينتقل إلى الدار الآخرة إذا حسن الخاتمة وإن كان عمره مغيبا لكن وسائله بتوفيق الله عز وجل مقدور عليها احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة استقم على أمر الله في حال الحياة يستقم لك أمرك عند الوفاة وبعد مات، ومن صدق فراره إلى الله صدق قراره مع الله أسأل الله عز وجل بأسماء الحسن وصفاته العلالي ولكم حسن الختام وحسن المنقلب إليه وأن يجعلنا وإياكم ممن أحب رقاء الله فأحب الله لقاءه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته